بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شبذ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس